الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهزن الصراط المسلمين عمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أن ذَيْنِ بِأَجْمَعُونَ أَمْرُهُمْ وَهُمْ يَنكِرُونَ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وكأي والارض يمرون عليها يمرون عليها وهم عنام على مرضون وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون افا من عَذَابٌ مِّنَ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَ يَوْمَ السَّاعَةِ أَوْ تَأْتِيَهُ الْمُسَاعَدَةُ بَعْدَهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أدعو أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا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 الرسل وظنوا وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا فندي من نشا سنا القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الانباء ما كان حديثا يفترى ولكن تصديقا الذي بين يدي وَلَكِن تَفصِيلًا الذي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفصيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَهُدًى وَرَحْمَةً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 الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن يَا وَارِثُهَا وَبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلاغًا لِقَوْمٍ هَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تختمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى